طيب يا شيخ ما حكم الإمارة الدعوية في الحضر لتنظيم شؤون الدعوة علما بأن ما يجيزها يقيسها على إمارة السفر ويقول ليس فيها بيع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الإمارة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتى بعده من السلف الصالح الذين اختفوا أثر الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوه بإحسان ما عرف عنهم الإمارة في الحضر مطلقا لا باسم التنظيم لأمور الدعوة ولا باسم البيعة ولا غير ذلك إمارة لا تعرف عند السلف إلا إمارة تاني الإمارة التي هي الولاية والتي هي للسلطان ومن ينيبه السلطان من الأمراء والولاة والثانية وهي الامارة في السفر والإمارة العامة لها بيعة ومجبها أيضا سمع والطاعة وأما الامارة التي في السفر فليس فيها بيعة وانما فقط فيها السمع والطاعة في في مصلحة السفر فيما فيه مصلحة السفر أما الإمارة الداعوية التي تسمى داعوية فهذه كانت يعني تسمى يعني البيعات الصوفية البدعية أو البيعات التي كان ينهجها الخوارج يعني فرقتان من أهل الباطل استخدمت ما يسمى بالإمارة الدعوية اليوم الفرقة الأولى وهم الخوارج حيث كانوا يخرجون على السلطان ويؤمرون أمراءهم ويجعلون لهم البيع سواء في السفر أو في الحضر لأنها إمارة سلطانية النوع الثاني من الإمارات التي كانت الإمارة التي هي أشبهة بالإمارة الصوفية أو البيعات الصوفية هذه موجودة في الحضر وفي السفر ويقصد بها تنظيم وترتيب التربية والتعليم للمريدين فه母EM تاني الإمارة في الدعوية والإمارة السلطانية يعني التي نهجها الخوارج ونهجها الصوفية أما أهل السنة والجماعة فليس لهم إلا البيعة التي للسلطان والإمارة العامة ثم يطلق رفض الأمير على من ينيبه السلطان كما قال عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني وكذلك الإمارة في سفر إذا كان ثلاثة في السفر، فليؤمروا أحدهم خلاف ذلك إمارة بدعية أو إمارة خارجية بدعية كلاهما إماراتان بدعيتان لا يجوز أن يقاس هذا على ذاك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا تحتاج التنظيمات إلى أو التنظيم والأمور وترتيبها, وترتيبها لا تحتاج إلى إمارة وأمير وإنما هذا إما من خصائص الخوارج وإما من خصائص الصوفي وكلاهما طائفتان بدعيتان والله أعلم جزاك الله خيرا يا شيخ بارك الله فيكم وجزاكم حياكم الله أهلا وسهلا بكم بارك الله فيك يا شيخ أحلام عليكم ورحمة الله.